بسم الله الرحمن الرحيم الملا كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا رسول الا برساله قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء, ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقدرسلنا موسى باياتنا واخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم, وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقوم يذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العالم ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لا زيدنكم كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفرون أنتم وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُ الَّذينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمٌ حِيُودٌ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَالَّذينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاهٌ وقالتهم رسله بالبينات فردوا ويديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم في الله شك فاطر السماوات والأرض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 iklaam rassel hem van naphnu illa bsharum mistlukum, waak inna Allah yamunu ala mey yshaa umi mabadi, wa wa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 ويسقى من ماء صديد يتجرع ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو ببيت ومن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 اي شيء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وابرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا فقال الضعفاء للذين استكبروا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا جزعنا صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر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 تحيتهم فيها سلام الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبة كشجرة, طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها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 ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم الى النار قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والارض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 وسخر لكم الليل والنهار واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار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 وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب لي مقيم الصلاة ومن ذريتي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 مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول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 وتبين لكم كيف فعلنا بهم وَضَرَبْنَا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وَعِندَ الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مُخْلِفَ وعده رسوله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 كرول الالباب